من السماء من يوجد قضا مبين ذبيحه حب قويه يا حياه صالحه مرضيه سراط را حق دفن لبس الاسكيم انطونيوس الحاكيم عن سيره I'm not to lose وتوسل بالمسيح زهر بوجهه المريح تنسى الزمان من يوم نيوت آغا بغي كل بسال فصيح التكنت على فسالت في فضول بنيوت اغلقت قبري كيف اربح حياتي وافراح في مماتي Up to البريه, اترحال قبزة كاملة للأحباب من يقضى مغني سأل الأمبى أن تنوس يأتيه بثبت راقبني قد لي من يوم آه رجع الانباء انتنيوس حامل الصب افسنسيوس حملتوني انجي De que se ان ابراهيم ارتاح فصار اول السوء ليطابق باب لي ظهرا عظيم لي واقدر عمره الطويل حتى مضى بك